أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ۖ أَلَمْ تَخْشَعْ قُلُوبُهُمْ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ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 اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مكتدرا فالدنيا يا عباد الله سريعة غرارة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 الذي يمر مع الأعوام وإن هذا الشباب الذي نبليه لن يذهب هدرا وسنسأل عنه في يوم عظيم في يوم عظيم فما منكم من أحد إلا فيكلمه ربه فينظر, فينظر أيمان منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه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 وسلم في قوله يقول ابن آدم مالي مالي ما, لي ما لي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست, أو لبست فأبنيت أو تصدقت فأبقيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس ما الذي يخرج عن هذا يا عباد الله والله لا يخرج عن هذا شيء لكن العبد سيسأل يوم القيامة عن هذا المال من أين اكتسبه أم من طريق الحلال أم من غير ذلك وفيما أنفقه أما الأمر الثاني الذي نكتسبه في أعمارنا يا عباد الله فهو العلم الذي نسمعه في الخطب نسمعه في الدروس وكل هذا من العلم وسنسأل بين يدي ربنا سبحانه وتعالى ماذا عملنا في ذلك العلم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 علانية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 إليه ذراعا ومن تقرب ومن اتى الله يمشي اتاه الله هروله وإن ربكم يا عباد الله عند ظنكم به فلتظنوا بربكم ما شئتم وان ذكرتم ربكم في انفسكم ذكركم الله في نفسه وإن, وان ذكرتم الله في ملأ ذكركم الله في ملأ خير منه فالعاقل منا يا عباد الله العاقل منا يا الله من ايقن تمام الايقان انه غدا مسؤول سؤالا عظيما فاعد للسؤال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 وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراء فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم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 أكرمتهم بحبك اللهم اجعلنا ممن أكرمتهم بحبك اللهم اجعلنا ممن أكرمتهم بحبك يا رب العالمين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعلنا من خير عبادك الذين طالت أعمارهم وصلحت أعمالهم يا رب العالمين اللهم أطل أعمارنا في طاسك اللهم اطل اعمارنا في طاعته اللهم اطل اعمارنا في طاعته اللهم من علمته منا على خير مقيم اللهم فزده خيرا الى الخير يا رب العالمين اللهم ومن علمته على معصية اللهم فرزه توبه صادقة يا رب العالمين اللهم فرزه توبه صادقه يا العالمين اللهم فرزه توبه صادقه يا, العالمين. اللهم, توبة صادقة يا العالمين اللهم املا قلوبنا حبا لبعضنا يا رب العالمين اللهم املأ قلوبنا حبا لبعضنا يا رب العالمين اللهم املأ قلوبنا حبا لبعضنا يا رب العالمين اللهم من علمته مهاجرا لأخيه أو قريبه أو جاره في دنيا اللهم فهده يا رب العالمين اللهم صل من قطع يا رب العالمين اللهم صل من قطع يا رب العالمين اللهم صل من قطع يا رب العالمين اللهم, العالمي. اللهم اجعل عامن القادمة خيرا وبركة, وبركة وهدى يا رب العالمين اللهم بارك في اعمالنا وبارك في اعمارنا وبارك في قواتنا وبارك في عافيتنا وبارك في ذرياتنا وبارك في اهلينا وبارك في جيراننا وبارك في اموالنا وبارك في بلدنا وبارك في اولات امرنا وبارك في كل نعمه انعمت بها علينا يا كريم اللهم من النعم اللهم زدنا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 سلم <تصفيق>